اعبود وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَأَنتَ ذَا الْقُرْبَاحَ قَوْلُ الْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْتَ بَذِيرَةَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِمْ كَفُوراً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 فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأو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 ك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم أفأصفقكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تنقلون قولا عظيما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 سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح سبحوا بحمده ولاكن لا تفقرون تسبحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدود وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه وفي آذانهم وقرآ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به.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 تضلوا فلا يستطيعون السبيل الله أكبر الله